والرسول عليه الصلاه والسلام هو الشهاده الثانيه بعد الشهاده باللولوهيه لله سبحانه وتعالى فكرر الله اسمه باسم رسوله وهذا هو الشرف العظيم حتى قال بعض المفسرين في قول سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك قال لا اذكر الا تذكر معي الله والله قد انزله المنزله اللائقه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 هذه السيرة المجي... المجيدة أو تقراها مبتورة أو, أو ناقصة أو مشوهة أو تص... لا تصل إلى قلب القارئ ويعظم عنده غير رسول عليه الصلاة والسلام سيرة محمد عليه الصلاة والسلام هي السيرة للإنسان العظيم الكامل المجيد الذي اصطفاه الله وجعله إماما للناس إذا لم نعلم أبنائنا وبناتنا سيرة أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام فالأخير فينا وقد قصرنا في واجب الرسالة والدعوة المحمدية وإني أكل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 راي هدي الثقالين في طريق الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا الله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 سوف تجد أمامك في كل ملحم منح ح لحياه فإن كنت تاجراً فكا... فقد تاجر صلى الله عليه وسلم كنت فقيراً فقد من رب الفضل وإن اغتنات فقد اغتنا بعد الفتوح عليه الصلاة والسلام وإن كنت رب أسرة فكان رب أسرة وإن كنت ملكاً أو إمام... أو آماما أو مسؤولاً عن دولة أو رئيسا فقد كان صلى الله هو المسؤول عن الدولة وكان قائد الحرب صلى عليه وسلم وكان الخطيب وكان المفتي وكان المشرع وكان عليه الصلاة والسلم يصلح بين الناس وكان الداعية وكان الواعب.